ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله أكبر سمع الله لمن حميده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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه, فاجتنبوه لعلكم تفلحون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 فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فاعلموا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِيمُ إِذَا مَتَّقُوا وَآمَنُوا إِذَا وعملوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ ثم وَآمَنُوا ثُمَّ والله يحب وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ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 جميع الله لمن حميده ربنا يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للنبياء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 إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم تعملون الله, الله سمع الله لمن حمده رب